شوق غرامي دا شوقي وغرامي وتعنى الاحباب شوقي وغرامي وتعنى الاحباب شوقي وغرامي ابجنا احمد كسور وتعن الحسين على السجاد طشت جمعت العين لو من سنين بالحب مجانين كعشاق يصحنا بصوت عشاق يصحنا لا ما نزل لي الموت عشاق يصحنا كعشاق يصحنا بصوت عشاق يصحنا لا ما الموت عشاق يصحنا هذا الصديق جنن هذا ذا جمال لحن ذي كان الاحلى نغمه يفتر بدمنا يدور اسمه باليمه اتمنى اروح الطير هاللي الى يمه وش يبقى ش يبقى شوق معذوره روحي تيم معذوره روحي شكوى على حب هالدقين معذوره روحي معذوره روحي تيم روحي شكوى على حب هالدقين معذوره روحي اذا بالخضيه جنن العاشق ذاب الخليق جنن العاشق وتعنى للأحباب شوقي وغرامي وتعنى للأحباب شوقي وغرامي غرامي بك شوقي وغرامي وتعنى للأحباب عيش ما يفترق جن العيش وتعمل الاحباب شوقي وغرامي وتعمل الاحباب شوقي وغرامي من عدنا ليشتوار ناس الحقوده شي نعشق نحسين ما عدنا نسوته لما نسمع عبد حسين جاويز كسينا بالخير كسر قيودي كسر قيودي ولحك السهر قيودي وبعطر لما ينفح كسر قيودي كصار خي بس لا يطيق جنن العاشق بس نا يضيق جنن العاشق وتعال الاحباب شق يا غرامي وتعال الاحباب شوق وغرامي بنعيش جنن وتعمل وتعنى للأحباب شوقي وغرامي وتعنى للأحباب شوقي وغرامي ما عدنا غير أحسن باكر وسيله غير الحنين اللي طاح يا اهل الشيله خل تحكي عن الناس خلي وخلي ليلي ليلي يا حسين تسوالف ليلي كل خطوه جنها تصير كل خيط وهجنها مثل الحمامه تطير كل خطوه جنها جنة كل خطوه جنها تصير كل مثل الحمامه تطير كل خيط وهجنها يخفق خفيف جنن العاشق يخفق خفقك جنن العاشق وتعمل الاحباب شوقي وغرامي وتعمل الاحباب شوقي وغرامي شوك بابي دق na laishik utamal alahbab